اعتدلوا بستو الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَبَرَ كُلُّ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 فَرَدَنَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَدْرِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَدَّفَّدُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا كُنَّ قَتَّارًا كَهُومَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن ولده وَلَا موجود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 وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت إن Samia Allahu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 سمو يلا له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله اكبر Samiya Allahni man Allahu akbar.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 Oh, Assalamu alaikum rahmatullah. الله السلام عليكم ورحمه الله wa <سلام> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر <سلام عليكم ورحمة الله>